وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم وقصوت النبي قلنا تجر كُلِكُم جَارِبٌ لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْتَ حَبِطَ أَمَّنْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا Alhamdulatahum inda rasulillahi aulahi aulahi aulazhin aulazhin amtahana allahu kulubahum liittakwa لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى أرج إليهم لكان خيرا له والله غفور I a ay yo a lavina a manja aòfa seòmbinava Fata bay noang Tava lo an to ci comment Bi la nda fiikum rasulallah nda fiikum rasulallah والله عليم حكيم Won't go أقيم ولم فيكم رسول الله وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ والله عليم حكيم وإن En baotir da uma le loè pel coti lo la إَِّ مَلُمِنونَ إِخوَتُم فَأَصِح فَيينَ أَخَكُم وَتَّكُم الله أَنَ عَكُم تُ حَمُ صََكُم الله الل